في بنعرف على كل حال، في على كل حال الشيخ موفق. هاتفضّل بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. سؤال الشيخ نريد من الشيخ خالد عبد الرحمن ادخل في السؤال. ها. لا تدبلج. ادخل في السؤال. نريد منه أن يحدثنا عن سيرته العلمية. ادخل في سؤال غيره. <تصفيق> سؤال لا ما سألوا فيما يفيدكم سؤال مدرس <تصفيق> <تصفيق> نعم طبعا احتياط والمدرب أيوة وإذا كان المدرس اللي عند المادة مجش يدخل هو يدرس يعطيه دقيقة يعني خمس دقايق دقيقة كايد قدر الحصة فيجي هو يومية بالاسبوع فهو يصل يعني يشين حكم الشيء هذا هو احتياط يعني إذا كان مدرس مجاش يدخل هو في مكان إيش المشكلة الآن؟ هو يعني المجيء هذا شنو؟ وال والإحصاص هذين هذين يمجيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وفي رواية عند شروطهم فإذا كان هو يدرس تدريس احتياط مدرس احتياط فتعاقده مع الناس بحسب ما اشترطوا عليه المدير المدير أو غير المدير أي كان مثلا هم يقولون لو طار بنعطيك بالأسبوع مثلا مئة ريال مثلا يعني جادروس أو ماجا هي المئة وهو في الاحتياط فسواء درس أو لم يدرس فله الأجر لأنه يأخذ الأجر بسبب انحباسه للوقت بسبب حبس الوقت واضح؟ واضح سواء وقع منه التدريس او لم يقع فله الاجر كما اتفق مع هؤلاء لأن هذا موظف يسمى عند اهل العلم ان الاجر الذي يأخذه مقابل حبس الوقت. مثل ان موظفين يجوا مثلا في الاجازة المدرسة الدولة الوزارة بتعطي شهرين اجازة فيجي الموظف يحتال يقول والله في الشهرين دول ما في شغل فما بروش المدرسة ويأخذ الأجر هذا حرار لماذا؟ لأن الدولة الآن أو الوزارة اتفقت معك على أنك تعمل هذه السنة كاملة ومن ضمنها الأجازة الصيفية الشهرين أو الثلاثة حتى لو ما في عمل لأنك تأخذ أجرا مقابل حبس الوقت إذا هذا الذي يقال هناك في مدرسين حيث لا يعملون في الأجازة كذلك هذا يرد على سؤالك في مدرس الاحتياط وأن لم يدرس يستحق الأجرة كامل ما دام أن هذا هو الشرط الذي بينه وبينه. يعني نقطة يروح يعني يجي يبدي واحدة بس. جيد. وفرضي من الساعة لعند الساعة سمين. لا, لا, بأس لا بأس. الآن لو هو لو هو اتفق معهم على انشباس الوقت من كذا إلى كذا. فيجب أن يحبس نفسه في المكان إلا إذا هم أذنوا له واضح؟ لأنه يأخذ أجلا مقابل حبس الوقت لكن لو قالوا له اليوم ما في شصة مثلا وانشئت شئت أن أو جرت عادتهم على هذا أنه في اليوم اللي يجي والمدرس الأصل موجود ان هو يرجع إلى بيته وارتضوا بذلك بالعرف بينهم أو بالشرط فلا بأس بذلك هو الشيخ أنا, انا مدرس طبعا طيب. عندي في عندي بالاسبوع يومي الاربعاء والخميس هذول بمقدار 12 حصه جدول نعم. لكن الاحتياط هذا الاحتياط هو يقول له تعال اذا ما جاش المدرس اللي هو عند الحصه تدخل انت تعطي الحصه وتخرج جيد ثلاث حصص الأول يعني مثلاً بعدين ينصرف هو ما اقول لك لانه هو يمية بي... يعني... جيد جيد فهذا اللي هو اللي نفس الجواب الجواب هو الجواب ما مع و... السلفات... معها مع زوجها بعدين سافرت نعم مرقه سافرت 80 كيلو مع مع و... و... مع زوجها يعني نعم. فهي تقول شنو الحكم السفر هذا يعني. 8 كيلو يعني المالكيه يقولون إذا كان السفر مع رفقة آمنة مأمونة عشان ما تزعلش. إذا كان السفر مع رفقة مأمونة أو آمنة فلا بأس أن المرأة تسافر بغير محرم. وذهب أكثر أهل العلم على أن السفر لابد له من محرم سواء كان مع رفقة آمنة أو كان بغير رفقة. وهذا أصح القولين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم وفي رواية الثلاثة وفي رواية يوما وليلا الحديث كما تعلمون أي سنة أي سنة ولو كانت عجوز لأنك قد تراها عجوزا في نظرك ويستحسنها غيرك صحيح؟ طيب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة لامرأة نكر والنكر هنا تفيد العموم لا يحل لامرأة أي لأي امرأة كانت يعم كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة اذا هذا الحديث يعم كل النساء ويعم كل السفر برفقة آمن أن تسافر أيا كان هذا السفر سفرا قصيرا أو طويلا سفرا مع رفقة آمن أو لا فكله يدخل في هذا الحديث باختلاف حال المرأة باختلاف حال السفر فلا بد من محا وهم اشتدوا بأن أمهات المؤمنين كلنا يأتين إلى الحج مع أمير المؤمنين وهذا ليس بصريش أنه في حالة إتيانهن إلى الحج لم يكن معهن محرم ولا يجوز ولا يجوز كما تقرر في الأصول ترك النص الصريش لما ليس بصريش فقوله لا يحل لامرأة أن تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر علا مع ذي محرم هذا نص صريش في الباب ولا يجوز إلغاء هذا النص الصريح. الاحتمال أنهن خرجن معهن محرم أم لا أو أن هذا يخص نساء النبي لأنهن أمهات المؤمنين أم لا هذا كله يجعلنا نجزم لأنه لا يحل السفر بجميع أحواهه إلا بمحرم فهمت علي؟ فهمت علي؟ نعم كون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أم شذي تفيد المحرومة هذا في نزاع بين أهل العلم أمهات المؤمنين، هل يحل لك أن تخلو بوحدة منهن؟ كونها أمها، كونها أم للمؤمنين، هذا لا يعطيها أو لا يعطي في الحكم دلالة أنها تصير محرم، وإلا لما قال الله، ولا يحل لكم ولا أن تنكشف أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيم. الله جل وعلا يقول وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لكن الذي يفيدنا الآن التمسك بالنص العام الذي قال به بعض أهل العلم السفر لا يجوز إلا مع محرم كما ذي صلى الله عليه وسلم وتذكرون حديث البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إنك تتبت في رزوة كذا وكذا إنك تتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك ترى خرجت حاجة في الصحراء لوحدها دون أحد أم يغلب على الظن أنها خرجت مع الخارجين لا. واضح ولم يقول له إياه كبيرة أو صغيرة نعم ترك الاستفصال قاعدة الإمام الشافعي ترك الاستفصال في أحوال أو في مقام الأحوال واحتمال الحال يتنزل منزلة العموم ويفصح به الاستدلال. أيش تفسير العبرة سفر بال بكونها سفر ولا بالمدة؟ لا العبرة بكونه سفرة لقوله أن تسافر. فرواية السفر جاءت ثلاثة وجاءت يومين وجاءت يوم وليلة هذا إخبار عن مدد السفر. ربما كانت بعض الأسفار تأخذ ثلاثة أيام وبعضها تأخذ يوم وليلة وبعضها يأخذ أقل من ذلك ولذلك جاء المطلق قال أن تسافر والقاعدة أن النص الخاص الموافق للعام لا يخصص العام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقوله والصلاة الوسطى ليس تخصيصا وإنما تأكيد أنه من أ من أول إذا ذكر الثلاث أيام واليومين واليوم والإطلاق، كل هذا بختلف أحوال السفر. فكل ما يسمى سفر فلا يحل للمرأة أن تسافره إلا مع زوجها. يعني لو أن المرأة خرجت من مصر وركبت الطائرة إلى السعودية هل هذا يسمى سفر؟ زوجها في المطار. هل هو سفر؟ نعم سفر. جيد. نعم سفر. فإذا كان سفرا فقد أخذ الشك، ونتصور أن المرأة تكون آمنة وهي في الطائرة وجود المحرم ليحفظ المرأة من نفسها ومن غيره لأن المرأة قد يأتيها الشر من نفسها هي انظر إلى قول الله جل وعلا فاسألهن من وراء الشجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن إذا ليس الخوف على المرأة ليس مقصورا أنه يعتدي عليها غيرها بل الخوف على المرأة من نفسها أن المرأة نفسها قد يتحرك فيها شيء من الأمور التي تضرها في دينها فالخوف منها وعليها ولذلك بين الله جل وعلا الحكمة قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم نعم الشيخنا عندنا سؤال ذكر الشيخ نسمين في قواعد المثلة نعم أن الأسماء تدل على اختفاء دلالة تضمن والتزام ومقاضقة فنريد إضاح هذه الدلالات أولا هذه الدلالات عليها اعتراض ولكن نبين لكم ماذا يقصد الشيخ بهذه الدلالات وماذا يقصد علماء الأصول بدلالة المطابقة والتضمن والالتجام دلالة المطابقة عند الأصوليين أن ينطبق اللفظ على معناه التام أن ينطبق اللفظ على معناه التام فإذا طبق اللفظ على معناه التام فيسمى هذا عند الأصوليين بدلالة المطابقة لأن اللفظ انطبق على معناه تاما كقولك الصلاة فإن لفظ الصلاة يدل على الصلاة الشرعية بدلالة المطابقة لأن لفظ الصلاة يقع على هذا المعنى المعروف وهو الصلاة المفتتحة بالتكبير المنتهات بالتكبير هذه دلالة المطابقه ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه فيقال هذه الدلالة دلالة تضمن كأولنا الركوع عندما أقول الركوع ركن من أركان الصلاة فإن هذا جزء من الصلاة فإذا قلت فإذا قلت كلمة الصلاة دلت على الركوع بدلالة المطابقة أم بدلالة التضمن الجواب بدلالة التضمن لأن لفظه الصلاة دلت عندئذ على الركوع بجزء من المعنى فعندما أقول الصلاة دلت على الركوع فهذه الدلالة دلالة تضمن لأن اللفظ هنا لم ينطبق على الصلاة كلها إنما انطبق لفظ الصلاة أن من أركان الصلاة الركوع فانطبق لفظ الصلاة عليها لأنه دل على جزء من المعنى فتسمى دلالة دلالة تضمن ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء من لوازمه التي لا بد منها كقولك أن دلالة الصلاة دلت على وجوب الوضوء فإذا قلت لك صلي فإن معنى كلامي أنك لا بد أن تتوضّع. فدلالة لفظ الصلا على الوضوء دلالة التزام، لأن الوضوء ليس من معنى الصلاة، وإنما هو من لوازم الصلاة. إذا انفصل عندنا الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى، كدلالة الصلاة. على هيئات الصلاة من التكبير إلى التسليل ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه كدلالة الصلاة على الركوع، ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على ما يلتزم منه وليس منه حقيقة هذا إذن التسليل الآن اتضح طوفي. هذه الدلالة هذه الشيخنا لدلالة الالتزام في أسماء الله عز وجل الشيخ ضرب مثل بالخالق فقال لا يكون خالق إلا بعلم وحكمة فقال يلزم من أنكونه خالقا أن يكون عليما حكيما أو يدل على صفحة العلم والحكمة فما الضابط يعني في دلالة الالتزام لو توتلع فيها العبد قد يدخل في صفات يعني نحن قلت لك بارك الله فيك أنه في اعتراض على هذا التقسيم فيما يتعلق بالعقيدة. نحن نعلم أننا قد نتوسع في الاصطلاح إذا دعت إليا هذا الحاجة أو الضرورة. يعني هل هو من السلف، السلف هل تكلموا في هذه الدلالات الأصولية وتكلموا في مسائل الصفات ومسائل توحيد الله عز وجل ودخلوا فيما يسمى عند الأصوليين. بدلالة المطابقة او الالتزام او التضمن اللي شرحناها الجواب لا السلف كانوا يثبتون الاسماء والصفات ولا يتوسعون في ذلك نعم قد تدعو الضرورة ان نضع مصطلحة لفهم وصول اهل السنه كما قلنا الان ان التوحيد انقسموا إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا ما كان معروفا هذا التقسيم عند الصحابة والتابعين وأتباء التابعين إنما نشأ في أواخر زمن السلس في قرابة القرن الثالث آخره أو بداية القرن الرابع لكن لا ينبغي التوسع في ما لا يحتاج إليه في تقسيم او في الاستدلال بهذه الامور الاصوليه على قضية الاسماء والصفات. نحن عندنا القرآن دلنا على الالتزام بطريقة ميسورة قال الله جل وعلا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاخبرنا ربنا انه تبارك وتعالى اذا كان قد خلق فإن من لازم كونه خالقا أن يتقدم علمه بما يريد أن يخلق لأن الخلق يكون مبنيا على التقدير وعلى التصوير وعلى إبراز الشيء إلى الوجود فلا بد أن يكون قد سبق العلم بما أراد أن يخلق وإلا كيف يوجد ما يريد أن يخلق على وصف معلوم وعلى هيئة معلومة دون أن يسبق أو دون أن يسبق منه علم بذلك هذه دلالة التزام لكن نحن لا نريد أن نأخذ هذه الدلالات الأصولية ونضعها على كتاب ربنا أو نضعها في مسائل التوحيد وعندئذ يحصل نوع في بعض الأحيان من الارتيام هل هذه الصفة تدل على كذا دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام؟ فيحصل عندئذ إشكالات حسبنا أن نثبت ما أثبت الله ورسوله لنفسه وأن نثبت ما يلزم من الصفة من اللزوم التي دل عليها الشرع كما قلت لكم الآن ألا يعلم من خلق لكن هذا التقعيد بالقضية الالتزام والمطابقة والتضمن يحصل البعد عنه لأنه قد يحصل في بعض المواضع منه إشكال، ولذلك عطونا على الشيخ حافظ حكيمي حافظ الحكيمي عندما استعمل مسألة الدلالة المطابقة والالتزام والتضمن في بعض صفات الله جل وعلا. إنما من نقف حيث وقف السلف، وما اتفق عليه السلف من الصفات مثبتة. وما لزم من تلك الصفة واتفق عليه السلف نثبته أيضا دون أن نخوض مع غمرات أو قضية دلالة التزام أو مطابقة أو لأن هذا يشكل على كثير من طلبة العلم فضلا أن يشكل على النفس هذا ما عنده يقال أن هذه النصوحات هذه حدثت لما حدث قول النفاة لما التزموا بالخلق اللجب عزر المسلوحات مع إجاره العلم، فرد عليهم أهل العلم بمثل طولين. لا، أخلي. السلف، السلف ردوا على أهل البدع، وبيّنوا بدلالات الكتاب والسنة ما يدل على أصل السفة وما يلزم منها. فمثلا صفة الخلق استلزم منها السلف العلم، استلزم منها السلف التقدير، استلزم منها السلف القضاء. فهذه اللوازم لا تحتاج إلى هذا التفريع، لأن السلف كان دون أن يدخلوا في هذه المصطلحات لأن يا أخي علماء الأصول أحيانا يختلفون في دلالة الالتزام هل الملزوم هو جزء من اللفظ أو لا بد أن يكون خارجا عن اللفظ هذا شيء ثم يختلفون أحيانا التضمن هل هذا التضمن هو من باب التضمن أو من باب الالتزام فنحن لسنا بحاجة إلى هذا التفريع الذي يدخلنا في مضائق خصوصا في أبواب العقائد حسبنا أن حيث وقف السلف فإذا أنت الآن وجدت عن السلف إثبات الخلق وأن من لازم ذلك إثبات العلم عند هل تحتاج إلى هذا التفريع دلالة مطابقة أو التزام أو تضمن؟ لا تحتاج وأبواب العقائد يسلك فيها من الأبواب أبينها وأوضحها حتى لا نقع الناس في مضائق وإشكالات الجنب سفة الجنب السلف رضي الله عنهم يثبتون في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على يثبتون من هذا المعنى المفهوم لا يثبتون جنبا بحيث أن يقال لله جن يليق به هذا ليس بمحفوظ عن السلف سأطلب علمي المحفظ عن السلف أنهم يثبتون الشكو ل... نعم نعم نفسي. نعم لما خلق الله الر... لما خلق الله الرحيل قامت فأخذت بشق والرحمن ذكر ابن الأثير تأويلا في ذكر الشرف وقد نقل الشيخ العلامة شيخ أهل السنة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة هذا التأويل عن ابن الأثير نعم وفي الحقيقة هذا خطأ لأن السلف أثبت لله الحق بلا كيف قد ذكر ابن أبي حاتم في العلل ذكر ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر حديث الحق قال قلت لأبي ما معنى هذا الحديث فنقل الإمام أبو حاتم الرازي شيخ أهل السنة عن أهل الحديث وعن أهل السنة أنهم قالوا هذه الحديث هذه الأحاديث تمر بلا كيف ومن الله, الب... ومن الله البيان وعلى الرسول البلاء ونؤمن بها بلا كيف وهذا ظاهر من نقل الإمام أبي حاتم الرازي على أن السلف يثبتون صفة الشق لله أما الجنب فلا يحفظ هذا عن السلف حسب علمي أنهم يقولون جنبا يليق بجلال الله كذلك أيضا بقوله على ما فرطت في جنب الله تجد في تفسير الطبري وفي غير تفسير الطبري عند ابن أبي حاتم تجد أنهم يذكرون على ما فرطت في جنب الله في أمر الله في حق الله وأنتم تعلمون ظرّك الله فيكم أنه قد يأتي نقص ظاهره صفة لله جل وعلا ولكن السلف يؤولونها كقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بماذا فسر السلف إلا هو معهم قال الإمام أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها إنما أراد بذلك العلم وجاء عن غير أحمد فما جاء من الأحاديث أو من القرآن وثبت بالنقل المستفيض المتواتر عن السلف تأويله وجب تأويله بنحو ما أوله وما جاء من النصوص وأمره السلف على ظاهره وجب إمراره على ظاهره بلا كيف ولله المثل واضح؟, واضح ومن هذا القبيل مسألة الجنب لله في هما من الجنب في اللي يقول الحق يقول الحق هو الجنب إختيار العلم إختيار العلم فقال هو الحق غصين أما أن يقول في هذا بعض طلبة العلم أن الجنب هو الحق هذا خطأ لأن دلالة الألفاظ فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا لابد أن يكون فيها التقييد والتقيد باللفظ لأن اللفظ إذا اختلف بلفظ اخر قد يدل على معنى آخر قد يدل على معنى آخر هذا في حق المخلوق فلما أقول مثلا فلان له أصبأ وله أنملة الله جل وعلا أخبرنا أن له أصابع على لسان نبيه فلو لم يأتي حديث الترمذي حتى وجدت برد أنامله ما كنا لنثبت الأنامل لله لأن كل لفظ يجب أن يوقف معه لأن كل لفظ له معنى يختلف عن اللفظ الآخر فإذا حدثنا نبينا أن لله شقواً أثبتنا الشقوة لله بلا كيف لكن لم يخبرنا نبينا أن لله جنبا فلا نثبت لله جل وعلا لفظ الجنب أو صفة الجنب وإنما نثبت ما أثبت نبينا صفة الشق لأن لفظ الجنب قد تأتي بمعنى مغاير للفظ الشق فعندئذ نثبت لله شيئا لم يثبته لنفسه ونزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت رسولنا الشق ولله نثبت الشق ولا نزيد فإذا جاء أنه أثبت الجنب لله نثبته وإلا نقف حيث وقف القوم لماذا؟ لأن اللفظ قد يدل على معنا مغايرا في لغة العرب وقد يدل على معنى زائدا عن اللفظ الآخر وعندئذ نزيد في إثبات الصفات ما لا أو ما لم يثبته يثبته الله ورسوله فهمت قصدي؟ بارك لفين يا شيخ ذكرت الآية السابقة ولا خمسة إلا هو تلسه هذا يذكر أن الله عز وجل ليس من نفس الجن ولا خمسة ولا خمسة ولا خمسة إلا هو تلسه لو كان من نفس الجنس لا قد ستة ما ليش يقول خمسة إلا هو يكلسهم فيقولون ليس, ليس من نفس الجنس مثلا الكلب مع أصحاب الكاهر لا يهمنا الآن الذي يهمنا قوله ماذا أراد بقوله إلا هو معهم إلا هو بذاته أم بعلمه واضح أوه. المنقول عن السلف كأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة وابن عبدالبر وغيرهم كثير وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والذهبي وابن كثير كل علماء السنه قديما ومن اتبعهم وحديثا يقولون معهم بعلمه واضح فما يستطع يجي يقول معهم بذاته بلا نقول هل أثبت هذا السلف الجواب لا فهمت قصدي؟ أيوة ان الله مع مع الذين اتقوا والذين مع... الله التقوا والذين... والذين هم مفصلون. مفصلون. الباب هو الباب معهم بنصرته وقد ذكر الامام احمد وغير الامام احمد والامام اللالكائي وغيرهم في قوله تعالى إِنَّي انني أَسْمَعُ اسمع وارى معهم بعلمه معهم بنصرته معهم بتأييده واضح؟ فالمعية بحسب ما دل السياق عليها فثارة تكون المعية معية علم وثارة تكون معية نصر وثارة تكون معية شفر بحسب ما دل السياق عليها يعني ما فيش من أهل العلم من يقول تبقى على ما هي عليه، إن الله مع الذين الذين والذين المحفوظ عن السلف وعن كتب التفسير التي تتبنى معتقد أهل السنة كالطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما أنهم يقولون في هذه الآيات ما ذكرت لك أن المعية هنا معية حفظ معية نصرة معية علم بحسب ما دل عليه السياق. يجد من يفصل في معايا لأن يقول معايا خاصة معايا عامة ويجد من يقول معايا عامة ومعايا خاصة معايا خاصة الخاصة نحن خصة. نحن ما مذهبنا أننا لا نفرجع تفريع كثير من المتأخرين مهما بلغوا من العلم. نحن نقول ما ثبت عن السلف وجب الوقوف معه المصطلحات نتوسع فيها بقدر ما تدعو إليه الضرورة فإذا كنا نستطيع أن نستغني عن تلك المصطلحات التي لم تنقل عن السلف فالأصل أننا نتركه. لذلك نقول كما قال السلف تارة تكون المعية معية علم وطارة معية نصرة، وطارة معية شفظ بحسب ما دل عليه سياق النص كما يقول العلماء السياق والسباق من المفسرات أما هذا التوسع اللي جاء عند بعض علمائنا المتأخرين فالاحق أن الإنسان يبقى على ما كان عليه السلف لا فيما في باب الأسماء والصفات فلا نزيد شيخ ذكر شيخ ستنتيمي تصار المسلول علشان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشخص إن وإن كان كافرا وعرف بسبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم فيقول شخص ثانية يقبل الإسلام ولكن يقتل بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا وليس حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم على هذه المسألة <تصفيق> <تصفيق> هذه المسألة تسمى بمسألة الزنديق من عرف بقدشه وسبه وإهانته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد تنازع أهل العلم إذا تاب واتفقوا أنه تقبل توبته ولكن تنازعوا هل يقام عليه حد القتل حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أم تكفي توبته ويسقط قدحه في النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام شيخ الاسلام المزفاي رحمه الله في الطارئ ذهب الى انه يقتل وانت وجعل قتله من باب الحد من باب الحد ومثل مثلا كمن قتل نفسا ثم تاب فإنه يقتل وإنتاب ودلل على هذا بأدلة ووسع الكلام في المسألة وهو رحمه الله من إنصافه وعلمه قد ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المكان فحاصلوا ما قال رحمه الله أن الزنديق يقتل من باب الحدي وإنتاب وتقبل توبته عند الله إن علم الله صدقا وما قاله شيخ الإسلام ليس بصحيح فإننا نعلم بالضرورة أن الكفار كان كثير منهم من يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدحا صريحا ومن كان يسبه سبا صريحا ويتهمه بأشنع الأوصاف ثم أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب التوبة للجميع والله جل وعلا ذكر وقال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر وقال الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم فالله جل وعلا يذكر في كتابه وكما جاء في السيرة وفي السنن أنهم كانوا يقدحون فيه صلى الله عليه وسلم صريحا ومن هذا ما يرويه الإمام البخاري لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله أتصلي قال له عمر يا رسول أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وقال يوم كذا وكذا كذا وكذا فقال استأخر عني يا عمر فإني خيرت فاخترته جاء في بعض الروايات عند البخاري ولو كنت أعلم أنني لو زدت على السبعين لغفر له لزد وهذا في بعض رواية البخاري وهذا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا كان يفعل كان عبد الله بن أبي بن سلول إيش يفعل لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذن لذلك الصحيح أن هذا الذي يقدح في آيات القرآن أو يقدح في مقام النبي في أرض النبي فإنه متى أسلم وحصل إسلامه قبلت توبته ولا قتل عليه وقد كان بعضهم يقدحون في أرض النبي صلى الله عليه وسلم ولما رد عليهم حسن بن ثابت قال في قصيدته المعروفة في صحيح مسلم عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وذكر فان نفسي ومالي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ولذلك كانوا يتهمونه ويتهمون عرضه ولما اتهمت امنا عائشه بالزنا كان هذا من القطع في مقام النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا فتح التوبه في هذا حتى شيخنا الاعتراض على الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال حياته يمكن أن يصطبح حقه أما بعد وفاته لا نستطيع أن نصلب حق النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام المتأمياً لم أورد هذه الاعتراضات وذكر هذه الاعتراضات عن جمع من أهل العلم وذكر بعض هذه الأشياء التي ذكرتها قال نعم. ولكن النبي فاسرلا، أفقه حقه في هذا، وله أن يسقط حق، وهذا الجواب شكل الإسلام، هذا جواب غير صحش لماذا؟ لأننا نقول إذا كانت الزندقة قد بين الله أنه يقتل الزنديق وأنه لا تصح توبته، إذن لا دخلة. ولا مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو أو أن لا يعفو لأن هذا أصلا صار حكما شرعيا ألا وهو أن الزنديق لا توبة له ثم ليس هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم كما أوهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذا الذي أتى بالزندقة لم يقتصر الأمر على حق النبي بل هذا من حق الله قبل ذلك لأن الزندقة على النبي صلى الله عليه وسلم هي زندقة عن الله فهد أن النبي تنازل عن حقه كما أوها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه فأين حق الله في هذا وأين حق الشريعة والدين فحقيقة هو رحمه الله توسع في هذا ومن قرأ كتابه ودقق النظر فيه لا يجد أنه يجد شيئا صريحا يستطيع القلب أن يطمئن. إليه. معظمهم يحترف على هذا القول. الحديث الصحيح أن رضيًا كان مشبه ونزيه مسلم. يعني كان ينفصل عرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاراده النبي صلى الله أي طلب من أصحابه أن يأتي به. فأمكَنهم الضغط إلى عالم. فلما أتى شكى النبي صلى الله فقال لا تعط قل لا عود. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد مرة ثانية. فأمكنه الله جل وعلا من منه فشكى إلى إن شاء الله عياله وحاجته وأنه لو كتل لم يكن لعياله منفذ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد الثالثة قال لا والله لا يولد والمؤمن من جحر من جحر منه فقتل ألي اعترض على هذا بالعكس هذا حج لدر لأن شيخ الإسلام لا يشترط لقتله التكرار. شيخ الإسلام يقول الزنديق تقبل توبته ويجب قتله ولو صدر منه الأمر مرة واشدة إذن هذا كونه قد تركه مرة ومرتين يدل دلالة واضحة على أن الزنديق له توبة وإلا لما تركه في المرة الأولى ولا الثانية وذلك لا يشترد شيخ الإسلام في هذا أن يتكرر ذلك منه هذا واحد ثانيا الآن عمليا هذه المسألة أصبحت هي في التطبيق العملي ما هي إلا مجرد مسألة علمية نظرية للأسباب التي تعرفوها الآن أن الآن يصعب أننا نطبق هذا الأمر على كل حال حتى نقول أن الزنديق يجب أن يقتل فإنه لا بد من دليل صحيح صريح لا يحتمل التأويل لأن الأصل أنه من أظهر الإسلام صار معصوم الدم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وذكر صلى الله عليه وسلم الحديث فالأصل في من أظهر الإسلام أنه صار معصوم الدم وأنه قبلت توبة فلا يعدل عن هذا الأصل الذي ثبت بيقين إلا بيقين ودليل صريح لا يحتمل تأويلا وأما إذا تطرأ الاحتمال فإنه يسقط الاستدلال دام أن الاحتمال قويا هذا حاصل ما دام أن الاحتمال يصل إلى درجة القوة فعندئذ نقول لا أقل من أن يقال أن الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام فيها احتمال فلا نستطيع أن نترك أصلا استيقنا به لكلام أو استدلالات تطرأ إليها بعض الاحتمال ولو كان احتمال ضعيف ولو كان احتمال ضعيفا لأنه يعارض في الجملة الأصل اليقيني ألا وهو عصمة الدماء ولذلك هذا الشيخ الإسلام أعرض المسألة واختار هذا الاختيار رحمه الله والمسألة مجتملة لكن ما فيها نص صاريش يقطع النزاع وإذا لم يكن في المسألة نص صريح يقطع النزاع فإن الأصل أن لا يترك اليقين إلا بيقين مثله إن لم يكن أقل طيب شخص حديث صحيح أيضا أن النبي صلى مريضة مرأة مثولة فسأل من فعادها حتى كرر ثالثة فقام وده من قال أنا رسول الله وهي مرأة فأسأل النبي صلى عن فقال هذا غدو كانت أذيت فأقرر النبي صلى عنه تقول هذا الحديث في الصحيح. نعم مسلم. وفي حفظي الحديث عند أحمد أو الترمذي. لا علم. فلعلك علّك أنت وهمت. نعم. أو لعلي أنا وهمت. لا لكن الحديث ليس ليس في صحيح مسلم. يبقى نعم. يبقى دين الحديث. هو الحديث إما عند الترمذي أو عند عند الترمذي والإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني. وهذا الحديث. لا يدل على كلام الشيخ الإسلام هل هذا الحديث فيه أن المرأة أسلمت كانت يعني المتبادر أن الرجل كان صحابياً مسلماً ولا دليل على أنها كانت كافرة لا الدليل موجود أن النبي الدليل على أنها كانت كافرة موجود في نفس الحديث قال وجدت امرأة مقتولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال وأخبر صلى الله عليه وسلم بانها قد قتلت قال عزمت على امرئ مسلم لي عليه حق أن يقوم إذا كان قتلها قال فقام رجل أعمى يتخطى الصفوف، قال أنا ساشبها يا رسول الله فقال من الذي حملك على أن صنعت ما صنعت قال يا رسول الله والله إنها كانت بي بارة وكانت تقع فيك فأنهها فلم تنته. قوله وكانت تقع فيك أليس هذا بظاهر في أنها كانت كافرة أو منافقة أليست المنافقه كافرة ظاهره الإسلامي كيف يعني هل قال وكانت تقع فيك فأنهها فلا تنتهي من هذا حاله هل تقول هو مسلم بالنسبة للحكم الظاهر ايش الحكم الظاهر عبدالله ابن عسلول كان يظهر الحكم الظاهر بارك الله فيه الحكم الظاهر اذا اظهر الاسلام هل هذه المرأة أظهرت الإسلام واستترت بالسبب حتى نقول حالها كحال عبد الله بن أبي بن الجواب لا إنما الظاهر أنها أصلا لم تؤمن أصلا بدليل أنها أولا ليست في الرواية أنها أظهرت إسلاما ثانيا أنها كان من هديها وديدنها وعادتها ان تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتقدح فيه وهذا واضح أنها كانت كافرة لم تسلم أصلا فقال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله والله انها كانت بيضره وكانت تقع فيه فانهها فلا تنتهي فقتلتها فقال صلى الله عليه وسلم الا يشهدوا ان دمها هدر اذا نحن نقول بهذا الحديث ان من سب الله او سب الرسول من الكفار او من المنافقين واظهر ذلك وثبت ذلك عليه بدينه انه يجب قتله إذن هذا الحديث خارج عن النزاع الكلام في الصورة الأخرى فيما لو أسلم فيما لو أسلم هل يبقى الأمر على قتله إذا هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الزندق الذي كان قد تزندق ثم تاب أسلم لا تظلم إخوانك فأذكر الشيخ السلامة للإعليق القضية عبد الله بن يبي سرح عندما كان يكتم إفتف الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم استد بعد ذلك وذهب للمشركين وقال إني كنت أمدي عليه ومن هذا القبيل وطعنا في كتاب الله عز وجل وطعنا في النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء إلى عثمان عبدالله بني بصرح وقال له تشفى لي عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يكلمه عليه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه فقال الصحابة لما ذهب لماذا لم يعمد إلى أحدكم فيضيح بعينك؟ فقالوا لو أشرت لنا يا رسول الله قال ما كان نبينا تكون له خيانة عين فهذا يعني شيخنا جاء مسلما بعد بعداً كان يطعن في النبي هذا حجة عليك أنت وشيخك ابن تيمية لأن أبنائنا يقول لا نقبل منهم، وهذا قد قبل منه النبي. الشيخ الإسلام يقول: لو جاءنا زنديق فلا نقبل توبته، فلا نقبل توبته، يجب أن نقتله. وهذا يدل أن النبي قبل توبته، ولكنه أراد منهم أن يقتلوه قبل أن يقبل منهم ما قبله. شيخنا جاء مسلم هو هو جاء ما في شك في كان يأتون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرضون عليه الشيخ الاسلام الآن هل يقول بظاهر هذا الحديث هل يقول الآن لو جاءنا رجل وأظهر لنا توبة وقال أنا أريد أن أسلم هل يقول أنه يترك لا لا يقول بترك إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد تزندق لكن هنا النبي صل الله عليه وسلم حقه، لكن عاتب الصحابة قضية إسقاط الحق سبق الكلام فيها. نعم. لكن العتاب الصحابة لماذا يا شيخ؟ جيد. اترك الايتام. في آخر الأمر. قبل منه التوبة. قبل نعم شيخ. قبل. إذن هذا يهدم ما يقول ابن تيمية. لكن ابن تيمية ماذا يخرج من هذا؟ يقول لأنه حق له. وإشنا هدمنا هذه المسألة. مسألة حق له هذا غلط. يصح. على كل حال أنا قرأت الصارم وقرأت كلام شيخ الإسلام وتمعنت فيه وليس فيما أورده من الأدلة ليس عنده مع إجلالنا لشيخ الإسلام وقل أن يلد الزمان كابن تيميه لكن نحن لا نهاب من مسميات العلماء فإذا هو ذكر عن علماء السلف في المسألة خلاف وفي مذهب الإمام مالك فيها قولان وفي مذهب الإمام أحمد قولا لا نستطيع أن, أن نستحل دما بغير يقين ظاهر جلي. تذكر أن الشيخ اللجنة الدائمة يعني تخالف هذا يعني أنت عايز ترد يعني؟ لا الدائمة. لا, انت لا, لا هو الآن يقول. إن عندي جيد و... هو الآن يريد يعني أن يرد خاطري. فيقول إنه الدائمة تفتي بهذا. تخطي ابن تيمية يعني الإشكالات اللي عندك لا نستطيع الآن أن نحصرها لكن أنا أبين لي جميع الأدلة التي ذكرها في الصارم وقد قرأت الكتاب وكفتت منه وتمعنت فيه فلم أجد في هذا دليلا صحيح لذلك أنت الآن عضتني بالنقل عن اللجنة الدائمة الشيخ بن باز والأكابر وهذا يفرح قلبي لكن ما ينبغي لطالب العلم أن يأتي إلى أمر هو فيه على يقين أن تتيقنت أن الله قد حرم الدماء وهذا رجل أظهر الإسلام ثم جاء خلاف بين العلماء أليس كذلك؟ هذا الخلاف ترى يغلب على قلبك وعقلك لو كان في الباب نفسا صريحا ترى هل يتصور هذا الخلاف؟ يعني أقول الآن عندما يوجد نص صريح في المسألة تجد أكثر أهل العلم يتفقون إذا وقفوا على النص هذه الآيات اللي أوردها ابن تيمية لا نقول والله من الممكن أن يكون بعض العلماء غاب عنه هذا النص هي آيات بين أعلم العلماء كلهم فلماذا اختلفوا في مسألة الزنديق لأنهم لم يجدوا في الباب نصا صريحا رحمك الله. لم يجدوا نصا صريحا، فنتج الخلاف. فلينبغي عليك أن كطالب علم إذا رأيتهم قد اختلفوا هنا، هل نقبل توبة الزنديق بمعنى أننا نترك قتله أم يجب قتله وان يجب قتله وإنتب؟ فإذا رأيت علماء السنة يختلفون وأكثرهم أو كثير منهم لا يرون قتله تاب ينبغي لك أن تبقى على الأصل رقيم. حتى يأتيك نص صريح لك فيه من الله برهان أما الأدلة ذكرها رحمه الله فهو نفسه يضطرب فيها تارة فلما تضيق به الأمور يقول إن النبي لم يقتله لأن هذا من هذا ليس بالصواب على كل قد تنت تتبنى هذا الرأي لكن أن نجيبك عن كل شبهات شيخ الإسلام أو من باب الأدب أقول عن كل أدلته التي هو عفقد أنها أدلة على مذهب ذهب إليه. هذا صعب لكن أقول لك كل دليل ستجد فيه من الاحتمال ما يبرفه وهذا بخلاف اليقين أمرت أن أقاتل الناس أليس الناس دخل فيها الزنادق نص عام نص عام, نص عام. فكيف تخصصه بغير نص صريش على كل حال؟ عشقتها عجوزا شمطا وللناس فيما يعشقون مذاهبه <تصفيق> الذي أدن الله به أن شيخ الإسلام أخطأ أخطأ في كتابه الصارم في مسألة أنه يقتل وانتقل وفي نفس الوقت أقول هذا رأي لبعض العلماء ولبعض أعلمتهم فابن تيمية لم يبتدع هذا الرأي من قبل نفسه بل صبق في كانت مثلا ما ورد عنه انو هذا مثلا الذي الله هذا وبهذا القدر كفايه صلى الله وسلم الله